ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إني إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم درارا ويُمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 إلا خسروا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن دارهاتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا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 عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزلي الظالمين إلا تبارا